بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع والخمسون من مجال سماع كتاب اللولي المكنون في صيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول دنو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على كل الجزيرة العربية ودخل الناس في دين الله أفواجا وبرت طلائع انتشاره في العالم وظهرت على الأديان كلها أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجل فأخذ يتهيأ للقاء ربه وظهر منه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ما يدل على اقتراب الرحيل عن هذه الدنيا الفانية علامات دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما عرف الله سبحانه وتعالى رسوله باقتراب أجله نزول سورة النصر روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب, ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه قال البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه مع أشياخ بدر فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال لعمر رضي الله عنه أكذلك تقول يا ابن عباس قال فقلت له قال فما تقول قال رضي الله عنه وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس رضي الله عنهما وتأثير لإجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التويل ويفقهه في الدين اثنان وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات وإنما يتمكن من ذلك من راسخت قدمه في العلم ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه رضي الله عنه أخذه من قوله تعالى واستغفره لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك وإذا فرغ من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وورد الامر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله وروى الشيخان في صحيحي مع عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وسوره النصر هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال, قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال رضي الله عنهما صدقت قلت وهذا لا يعارض ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر سورة نزلت براءة وهي التوبة قال حفظ الفاتح والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة فإن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان مدارسة القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن كل عام في رمضان على جبريل عليه السلام مرة فعرضوا في ذلك العام الذي قبض فيه مرتين فقد أخرج الشيخان في صيحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت أساض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اغترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك ثلاثة مضاعفة اعتكاف رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخرة من رمضان كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فقد أخرج الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما اربع الاجتهاد في العبادة واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه من العبادة وأكثر من الذكر والاستغفار فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة نوعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة خمسة تلميح رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لأصحابه باقتراب أجله ويلمح لهم بذلك فقد ذكرنا في حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس عند جمرة العقبة لتأخذ منسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وفي رواية أخرى في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه زيد بن أرقام رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وروا الإمام مسلم في صحيحي عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين عن وثلة من الأسقع رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزعمون أني من أخيركم وفاتا إني من أولكم وفاتا وتتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض ستة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدة الوداع خرج إلى أحد فصلى على الشهداء صلاته على الميت بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف فطلب المنبر فقال إني بين ايديكم فرط وأنا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض وإني لأنظر لا إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال عقبة بن عامر رضي الله عنه روي الحديث فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة استغفاره صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وفي أواقع شهر صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جوف الليل فاستغفر لأهلها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسلد ضعيف عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبه إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى قال ابو مويهبة رضي الله عنه ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح حق زائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة قال أبو مويهبة رضي الله عنه فقلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقياء ثم انصرف فابود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قابضه الله عز وجل فيه حين أصبح. ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة مرضه. ابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوى الذي قابضه الله فيه في أواخر ليالي شهر صفر وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما وهو قبول الأكثر وقيل غير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جدا فانقطع عن الصلاة في المسجد ثلاثة أيام وأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس كما سيأتي وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة وارأساه ثم قال وما ضرك لو ميت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك قلت لك أني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. تمريض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف على أزواجه كما هي عادته في تعاهدهن. فلما وصل إلى بيت مجمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد به المرض، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له رضي الله عنهن. فخرج بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورجده تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيح مع أيشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فسأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس بن عبد المطلب وعلى رجل آخره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حيرصان على بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يوم سكن اشتداد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارة جسمه صلى الله عليه وسلم حتى إن حرارتها لا توجد من فوق الثياب رواب نماجه والطحوي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حظه بين يدي, يدي فوق اللحافي فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر وروى الشيخان في صحيح ايمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني اوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواء إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر وروى الشيخان في صحيح مع عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة المعوذات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات وتنفث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن وتمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها لد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شده وجعه يغمى عليه ثم يفيق وأغمي عليه مرة فخافوا عليه وظنوا أن به ذات الجنب فلدوه فقد أخرج الامام احمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن اسماء بنت عميس أنها قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاشتد مرضه حتى أغمي عليه قال فتشاور نساءه في لده فلدوه فلما أفاق قال ما هذا أفعل نساء يجئن منها هنا وأشار إلى أرض الحبشه وكانت أسماء من عميس فيهن فقالوا كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ذاء ما كان الله ليعذبني به لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله يعني عباس قالت فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمه لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فخلا به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قالت رضي الله عنها فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك خميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لعثمان رضي الله عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك مصرحا به في الجواية الأخرى التي أخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسرد صحيح عن أبي بكر العدوي قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه قبل موته فقالت معاذ الله غير أني ساحدثك ثم أقبلت على حفصة فقالت يا حفصة نشدتك الله أن تكذبيني بحق أو تصدقيني بباطل قالت أفعل فقالت عائشة هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فقلت افرغ قلت لا أدري فأفاق فقالت صلى الله عليه وسلم افتح عنه فقلت أبي فسكت فقلت أنت أبي فسكت فأغمي عليه ثلاثا أقول له مثل ذلك فقلت أتعلمين أن على الباب لا رجلا ما هو بأبي ولا بأبيك فانظري من هو فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل فقال صلى الله عليه وسلم أذنه ثلاثا حتى اتكا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجعلها من وراء عنقه ثم سارضه فلما فرغ قال فهمت قال سمعت أذناي ووعى قلبي ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه مرض الموت وهي اثر خطبه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسه ايام اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارته حتى أغمي عليه فلما افاق صلى الله عليه وسلم من الارماق قال هريق علي سبع قيرب لم تحلل أو اوكيتهن لم تحل الأوكيتهن من آبار شتى لعلي أستريح فأعهد إلى الناس فجيء بالقرب فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنها وصبوا عليه الماء حتى طفق يشير إليهم أن قد فعلتن فعند ذلك أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة فخرج متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما عاصبا رأسه بعصابة دسماء وعليهم الحفة متعطفا بها على منكبيه حتى دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ثم جلس والناس مجتمعون حوله فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بابائنا وأمهاتنا فعجب صحابة رضي الله عنهم وقالوا ما يبكي هذا الشيخ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله الحديد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومعدته لا لنا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وفي نواية أخرى في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار رضي الله عنهم فقال اوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنه خالق للإمارة فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس الي بعده رواية غريبة وضعيفة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه دنا مني خفوق من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقوم فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد ولا يقول أن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله على وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي وإن من احبكم الي من اخذ حقا ان كان له علي وحللني فلقيت الله عز وجل وليس لاحد عندي مظلمه فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك ثلاثه دراهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه يا قال حفظ بن كثير رحمه الله تعالى بعد ان سقى هذه الروايه وفي اسناده ومتنه غرابه شديده هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب كتابا وفي يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة ايام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله فاختار اهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضل بعد ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عند التنازع فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف ولغطهم فوائد الحديث قال الحابط في الفتح وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم وفيه أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك اليوم بثلاث إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بنحو ما كان يريدهم صلى الله عليه وسلم أما الثالثة فقد نسيها ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث قال الدودي فيما نقله عنه الحافظ بالفتح الثالثة الوصية بالقرآن فقد أخرج الإمام أحمد في مستده والحاكم سند ضعيف عن أبي موسى الغافقي رضي الله عنه قال أخر معهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني فمن حفظ شيئا فليحدث به ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقيل الثالثة تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه وقواه ابن بطال بأن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا على أبي بكر رضي الله عنه في تنفيذ جيش أسامة قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بذلك عند موته وقيل الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر وثلا فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود ولفظه قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ويحتمل أن تكون الثالثة ما وقع في حديث انس رضي الله عنه أنها قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت إيمانكم تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره وثنا يعبد وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره مسجدا أخبرهم أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فأخرج الإمام أحمد في مصنده بسنة قوي عن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنا لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ لا تتخذ قبر عيدا وفي رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لا أبرز قبره أغير أنه خشي أن يتخذ مسجدا قال الحافظ في الفتح أي لا كشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته وهذا قالت عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجد النبوي ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأثر أحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع حتى غلبه المرض واعدزه عن الخروج فعندها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت فقال على النبي صلى الله عليه وسلم واجعه فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس قلنا لا وهم ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي الماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه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 فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي علي فقالت عائشة رضي الله عنها على ندعو لك أبا بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فقالت حفصة رضي الله عنها على ندعو لك عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فقالت أم الفضل على ندعو لك العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه فلما حضروا رفع, رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال ليصلي بالناس أبو بكر رواية غير صحيحة وعمما رواه الإباهم أحمد في مسنده عن عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه قال لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من يصلي بالناس قال فخرجت فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس قال فقام فلما كبر عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله عنه تلك الصلاة فصل بالناس فقال عمر رضي الله عنه لابن زمعة تويحك ماذا صنعت بي ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس فهذا حديث ضعيف في محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح في رواية الامام أحمد بالتحديد وهو إن صرح بالتحديد في رواية أبي داود فقد اختلف عليه في إسناده ولم يثبت تصريحه بالسماع من وجه صحيح ثم إن في مثله ما يمنع القول بصحته والذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه وقد وصلت أبي بكر رضي الله عنه بالناس العباس بن عبد المطني رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. السبب الذي من أجله راجعت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن ابا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت رضي الله عنها والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس أبو بكر فإن كن صواحب يوسف وفي رواية أخرى في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاء من الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الأمر بحسن الظن بالله تعالى فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن الظن بالله تعالى فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل قال الإمام النووي قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه آخر صلاة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين أحدهم العباس بن عبد المطلب والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس الظهر فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه أراد أن ينكس فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلساه عن يسار أبو بكر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جلسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبو بكر رضي الله عنه رجع اسامه رضي الله عنه من معسكره بالجرف فلما كان يوم الاحد قبل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم اشتد به صلى الله عليه وسلم الوجع فوصلت الأخبار إلى جيش اسامه وهو بالجرف فشاع الحزن فرجع اسامه رضي الله عنه ورجع الناس معه إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغمور فدخل عليه اسامه رضي الله عنه وقد أصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها على أسامة قال أسامة رضي الله عنه فعرفت أنه يدعو لي إنفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت الذهب فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده أنفقيها وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أفصى بشيء آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين دنيفا، فلما طلع الفجر أصبح مفيقا فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فتبسم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآخيهم قال أنس رضي الله عنه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجره عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن اتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح موفيقا ظنوا أنه قد برأ من وجعه وخرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا فانصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين إحساس العباسي رضي الله عنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العباس رضي الله عنه فقد عرف الموت يومئذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصى وإني والله لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر ان كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي رضي الله عنه إن والله لا إنسانها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ابي بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى أهله وأستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أهله بالصنح فقال يا نبي الله إني أراك قد اصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجته أفآتيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرج أبو بكر إلى أهله بالصنح احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمه واشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى الحجره أشد ما يكون فالضجع في حجر عائشة رضي الله عنها وجعل يتغشاه الكرب الشديد حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنها من شدة ما يلقى فقالت واك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة انقطع أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيمر حتى انقطع منه الأبهر بسبب السم الذي كان في الشات المسمومة فأكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهابة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا روى الإمام البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام. ما أذر أجد أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر فهذا وجدت انقطاع أبهر من ذلك السم وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم سند الرجال ثقات عن أم مبشر رضي الله عنها قالت أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر وكان ابنها بشر بن براء بن معرور ما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم غيره هذا اوان انقطاع أبهري وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح على شوط مسلم علي بن سعود رضي الله عنه أنه قال لأن احلف بالله تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن احلف واحدة وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان بقي أثرها أي أثر السم مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله إكرامه من ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا استنان رسول الله صلى الله عليه وسلم باستواك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب يسن به. قالت عائشة رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم، فتناولته، فشبع عليه، فقلت له اولينه لك، فأشار برأسه ان نعم. فأخذته فقضمته حتى لينته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منها من وفاته صلى الله عليه وسلم إلى دفنه صلى الله عليه وسلم وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه قالت عائشة رضي الله عنها وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته بحة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعل لي مع الرفيق الأعلى قالت رضي الله عنها فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى وفي لويه أخرى قالت عائشة رضي الله عنها كنت مصنِّيته إلى صدري أو قال حجري أو قالت حجري فدعى بطرستن فلقد خانثا في حجري فما شعرت أنهما وفي لويه أخرى قالت رضي الله عنها فبينما رأسه صلى الله عليه وسلم على منكبي إذ ما لرأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حادة فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فخشعت لها جلدي فظننت أنه غشي علي فروا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونهري فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط وأطيب منها وقالت رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الإمام البخاري وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنهما قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفه وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب واشي وفضت أطهر روح في الدنيا من جسدها وصعدت إلى بارئها راضية مرضية وخرج أكرم إنسان على الله تعالى في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها ولم يترك مالا ولا دينارا ولا درهما ولا ولدا إلا فاطمة رضي الله عنها وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة عامة خالدة وميراثا روحيا عظيما وأمة هي خير الأمم وأوسطها الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع عند الأول من سنة الحادية عسرة للهجرة وعمره بأبيه وأمي ثلاث وستون سنة واختلف في أي وقت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين فروا البخاري في صحيحه على أنس رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم أي يوم الاثنين وجزم ابن إسحاق في السيرة فقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم أي يوم الاثنين قال الحافظ الفتح وقول أنس رضي الله عنه يخدش في جزم ابن إسحاق بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين اشتد الضحى ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال واشتداد الضحاء. واشتداد الضحاء يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه صلى الله عليه وسلم ما تحين زاغت الشمس، وكذلك أبي الأسود عن عروة، فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه. هول الفاجعة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم وشاع خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ونزل خبر وفاته صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم كالصاعقه لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه، ودخل الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها ينظرون إليه وقالوا كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فاسبأذنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له مع عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها وجذبت إلي الحجاب فنظر عمر إليه فقال واغش ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فلما و من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبت بل أنت رجل تحوسك فتره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين فلما خرج عمر رضي الله عنه سل سيفه وتوعد الناس وقال لا أسمع أحدا يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف ثم قام في المسجد خطيبا وقال إن رجال من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فلا يقطع أيدي رجال وأرجلهم فلا يقطع لنا أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنه حين بلغه الخبر حتى نزل فدخل المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرها فكشف عن وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله طبت حيا وميتا الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد موتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهم ما بين منكر ومصدق لهول الأمر فرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقال له جلس يا عمر فاب عمر أن يجلس فلما راه لا ينصت وأقبل على الناس فلما سمعوا كلامه اقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أبا بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات لن قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون قال ابن عباس رضي الله عنهما والله أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرته حتى ما تقل رجلاي وحتى اهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قالت عائشة رضي الله عنها فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بصر أبو بكر للناس الهدى عرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فوائد الحديث قال الحفظ الفتح وفي الحديث قوة جأش أبي بكر رضي الله عنه وكثرة علمه ننتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بين الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته